والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن الباطل واللهو وما فيه معصية من الأقوال والأفعال معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لتطهير أنفسهم من الردائل وتطهير أموالهم بإخراج زكاتها فاعلون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 ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا ذريته متناسلين من نطفة تستقر في الرحم إلى حيد الولادة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 وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وانزلنا من السماء ماء المطر بمقدار الحاجة لا كثيرا فيفسد ولا قليلا فلا يكفي فجعلناه يستقر في الأرض ينتفع به الناس والدواب وإنا لقدرون على أن نذهب به فلا تنتفعون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة. لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون فأشكأن لكم بذلك الماء بساتين من النخيل والأعناب لكم فيها فواكه متعددة الأشكال والألوان كالتين والرمان والتفاح ومنها تأكلون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 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةٌ نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَإِنَّ لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ فِي الْأَنْعَامِ الْإِبْلِ وَالْبَقْرِ وَالْغَنَمِ لَعِبَرَةٌ وَدَلَالَةٌ تَسْتَدِلُّنَ بِهَا عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ وَلُطْفِهِ بِكُمْ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 ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين فقال الاشراف والساده الذين كفروا بالله من قومه لاتبعهم وعمتهم ما هذا الذي يزعم أنه رسول الا بشر مثلكم يريد الرئاسه والسياده عليكم ولو شاء الله ان يرسل الينا رسولا لارسله من الملائكه ولم يرسله من البشر ما سمعنا بمثل ما ادعاه عند أسلافنا الذين سبقونا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين ما هو إلا رجل به جنون لا يعلم يقول فانتظروا به حتى يتضح أمره للناس قال رب انصرني بما كذبون قال نوح عليه السلام رب انصرني عليهم بان تنتقم لي منهم بسبب تكذيبهم ايي فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وفارت النور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 فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم ونبع الماء بقوة من المكان الذي يخبز فيه فأدخل فيها من كل الأحياء ذكرا وأنثى ليستمر النسل وأدخل أهلك إلا من سبق عليه القول من الله بالإهلاك مثل زوجتك وابنك ولا تخاطبني في الذين ظلموا بالكفر بطلب نجاتهم وترك إهلاكهم إنهم مهلكون لا محالة بالغرق في ماء الطوفان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 وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وقل رب من الأرض إنزالا مباركا وأنت خير المنزلين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 ليتضح المؤمن من الكافر والمطيع من العاصي ثم أنشأنا من بعدهم قرنا اخرين ثم أنشأنا من بعد إهلاك قوم نوح أمة أخرى فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وقال الأشراف والسادة من قومه الذين كفروا بالله وكذبوا بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب وأطغاهما وستعنا لهم من النعم في الحياة الدنيا قالوا لأتباعهم وعمتهم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه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 ايعدكم انكم اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون ايعدكم هذا الذي يزعم انه رسول انكم اذا متتم وصرتم ترابا وعظاما باليه انكم تخرجون من قبولكم احياء لا هذا هيهات هيهات لما توعدون بعيد جدا ما توعدون به من إخراجكم من قبوركم أحياء بعد موتكم ومصيركم ترابا وعظاما بليا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ليست الحياة إلا الحياة الدنيا للحياة الآخرة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 قال رب انصرني بما كذبون قال الرسول رب انصرني عليهم بأن تنتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي قال عما قليل ليصبحن نادمين فاجابه الله قائلا بعد زمن قليل سيصبح هؤلاء المكذبون بما جئت به نادمين على ما وقع منهم من التكريب فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين فأخذهم صوت شديد مهلك باستحقاقهم العذاب لتعنتهم، فصيرتهم هل كان مثل غثاء السيل فهلاكا للقوم الظالمين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 لا تتقدم أي أمة من هذه الأمم المكذبة الوقت المحدد لمجيء هلاكها مهما كان لها من الوسائل ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه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 فكانوا بسبب تكذيبهم من المهلكين بالغرق ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ولقد اعطينا موسى التوراه رجاء ان يهتدي بها قومه الى الحق ويعملوا بها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 اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اولئك الموصوفون بهذه الصفات العظيمه يبادرون الى الاعمال الصالحه وهم اليها سابقون ومن اجلها سبقوا غيرهم ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ولنكلف نفسا إلا قدر ما تستطيعه من العمل وعندنا كتاب أثبتنا فيه عمل كل عامل ينطق بالحق الذي لا مريت فيه وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم ولا زيادة سيئتهم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 حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون حتى إذا عقبنا منعانيهم في الدنيا بالعذاب يوم القيامة إذا هم يرفعون أصواتهم مستغيثين لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون فيقال لهم تيئيسا لهم من رحمه الله لا تصرخوا ولا تستغيثوا في هذا اليوم فانه لا ناصر لكم يمنعكم من عذاب الله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 فلم يتدبر هؤلاء المشركون ما اللَّهُ الله من القرآن بِهِ به ويعملوا بما فيه أم جاءهم ما لم يأتي أثلافهم من قبلهم فأعرضوا عنه وكذبوا به أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم إنهم لم يعرفوا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليهم فهم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 وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وَإِنَّ الذين لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وما فيها من حساب وعقاب وثواب عن طريق الْإِسْلَامِ لمائلون إلى غيرها من الطرق المعوجة الموصلة إلى النار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 قالوا على وجه الاستبعاد والانكار اذا متنا وصرنا ترابا وعظاما باليه انا لمبعوثون احياء للحساب لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين لقد وعدنا هذا الوعد وهو البعث بعد الموت وعد اسلافنا من قبل بذلك ولم نرى ذلك الوعد يتحقق ما هذا إلا أبطيل الأقدمين وأكاذبهم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار المكرين للبعث لمن هذه الأرض ومن عليها إن كان لكم علم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 وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَدَّعُونَ بَلْ جِئْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ فِيمَا يَدَّعُونَهُ لِلَّهِ مِنَ الشَّرِيكِ وَالْوَلَدِ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ قَوْلِهِمْ عُلُوًّا كَبِيرًا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ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 ادفع أيها الرسول من يسيء إليك بالخصلة التي هي أحسن بأن تصفح عنه وتصبر على أداه نحن أعلم بما يصفون من الشرك والتكذيب وبما يصفونك به مما لا يليق بك كالسحر والجنون وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين وقل رب أعتصم بك من نزغات الشياطين ووساوسهم وأعوذ بك رب ان يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضروني في شيء من أموري حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون حتى إذا جاء أحد هؤلاء المشركين الموت وعاين ما ينزل به قال ندما على ما فات من عمره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 فلا انساب بينهم يتفاخرون بها لانشغالهم بأهوال الاخره ولا يسال بعضهم بعضا لانشغالهم بما يهمهم فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فاولئك هم المفلحون بما ينالونه من مطلوبهم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 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين قالوا ربنا غلب علينا ما سبق في علمك من شقوتنا وكنا قوما ضالين عن الحق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 إنه كان فريق من عباد الذين آمنوا بي يقولون ربنا آمنا بك فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك وأنت خير الرحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 لو أنكم كنتم تعلمون قال ما مكفتم في الدنيا إلا زمنا قليلا يسهل الصبر فيه على الطاعة لو أنكم كنتم تعلمون مقدار مكتكم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون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 ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رَبِّهِ إِنَّهُ لا يفلح الكافرون ومن يدع مع الله معبودا آخر لا حجة له على استحقاقه العبادة وهذا شأن كل معبود غير الله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 وارحمني برحمتك وانت خير من رحم ذا ذنب فقبل توبته